قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستاجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين